وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ الْخَلْقِ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُعْطِيَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّرُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِلَٰهًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَأُسْئِلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستنسفون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آخرهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من فِي في قرية من نذير إلا قال إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم قَالَ قال ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه ساهدين واجعلها كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون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 وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَا يُصَدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالُوا يَا لَيْتَ غَيْرِي وَبَيْنَكَ بعد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 124. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 125. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئي فقال إني رسول رب العالمين 126. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ أَرْضِعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنقُصُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي, في قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي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 فلما آسفونا انتقلنا منهم فاغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا مِنْهُ منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم إن وَ إِلَّا عَلَدُ النَّم عَنَّ عَلَيْهِ وَجَعلنهُ مَثَلَ لِبَن ْريل وَلَوَ شَاءُ لَ جَعللنًاكَُّ لائِكَةً فيِي الأبْض يَخْلُفُون وَإَِّهُ علم للِساعةِ فَلاَا تَ تَرَّ الَا وَاتَّبعُون هذا صِراتٌ مُستَق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 هذا صراط مستقيم 118. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم 119. هل ينظرون إلا الساعة تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون 110. الأخلاه يومئذ بعضهم لبعض عذوهم إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين قد خلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب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 119. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 110. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 111. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 112. قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون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 114. فذر يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وَهُوَ 115. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم 116. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما 117. وعنده علم الساعة وإليه ترجعون 118. ولا يملك الذين 116. وقال لي شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 117. ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنا يؤفكون 118. وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون